فشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكمن مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون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 أربع أيام سوا إلى ثم السوا إلى وهي دخان، فقال لها وللأرض يا قوع أو كرها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 إِلَّا اللَّهُ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّ بِمَا أَغْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام محساة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمَنُوا وكانوا يتقون ويوم يحسنون أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبطارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كَفَرُوا ربنا أَرِنَا الذين أَضَلَّنَا من الجن وَالْإِنْسَانِ لِنَجْعَلْهُما تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسَالِيمِ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ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 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاتعذ بالله إِنَّهُ هو السميع العليم ومن آيَاتِهِ الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وَاسْجُدُوا لله الذي خَلَقَهُنَّ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 قنوطا، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرّاء مسّته لا هذا لي، لا وما أظن الساعة وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ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 وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ من لقاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ